الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بالهراء على الدين كله ولو كان المشركون أما بعد فهذا هو اللقاء السابع السبعون في مادة النحر واليوم عندنا باب المفعول معه وهذا هو الباب الأخير من المنصوبات وبقي لنا من هذه المقدمة باب المخفوضات اذا غدا إن شاء الله إن كنا من أهل الحياة سنختم مقدمة ابن الروم. قال المصنف رحمه الله باب المفعول معه المفعول معه قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشرة ثم قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك طبعا هذا الباب هو الباب الحادي عشر من المنصوبات وهو فضل وليس ركنا لأن الأركان أو العمد هي أربعة وهذا النوع ليس من الأركان ولا من عمد الكلام يعني نستطيع أن نستغني عن الفضلات في الغالب نستغني عنها ولذلك ينعقد الكلام بدونها جاء زيد قام زيد يعني يمعق الكلام ويتم وتتم الجملة بدون أن ماذا أن نحتاج إلى الفضل وقد نحتاج اليها لابد كمثل قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إذا الكلام يحتاج إلى ماذا إلى أن إلى المعنى لاعبين فحال هنا جاءت متممه هذا بخلاف ما هو معروف في الشروط ولذلك يقول خالد أزاري وقد يتخلف جميع ذلك وقد يتخلف جميع ذلك أما العمد فلا يمكن أن يستغنى عنها الفاعل لا يمكن أن يستغنى عنه لأنه لا بد من فاعل الفعل لا بد له من فاعل إلا بعض الأفعال استثناء العلماء ومع ذلك بعضهم قدر لها أن الفاعل مثلا قارف فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما كثر وقلما وطالما وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكروا وبعضهم قدر لها الفاعل كذلك المبتدا والخضر والنائب هذه من العمد لا يستغنى عنها لا يستغنى عنها ولا تحذف الام لدليل إذا كان هناك ما يدل على الحذف، وما دام يوجد ما يدل على الحذف، فكأنها لم تحذف فكأنها لم تحدث. ولذلك سبق ان قلنا ونائب وفاعل ومتدا وخبر سمن سم حاتر عمد وهنا المفعول معه من الفضلات كباقي المفاعل التي سبقت وهي خمسة. قال باب المفعول معه، ثم قال هو الاسم. البارحه قلنا في المفعول لاجله هو الاسم صريحا أو مؤول بالصريح أما هذا لا يكون الا صريحا لأن المفعول معه عندما قلنا هو الاسم يعني الصريح خرج ماذا خرج المؤول بالصريح فلا يمكن أن يكون المفعول معه مؤولا بالصريح بخلاف المفعول لاجله يمكن أن يكون مؤولا بالصريح كما سبق أن قلنا والمصنف قال في تعريفه هو الاسم وأطلق في الاسم والاسم كما يقول علماء جنس علماء المنطق جنس والجنس في الغالب يكون للادخال فأدخل كل الأسماء عندما قال هو الاسم يعني سواء كان مفردا مذكرا أو مؤنثا مثنا أو مجموعا فهو أطلق والجنس والجنس لماذا للادخال للادخال إذا يشمل ماذا يشمل الاسم المفرد الصريح اما المؤول بالصرح خارج ويشمل ماذا المفرد المذكر والمفرد المؤنث ويشمل المثنى والمجموع مطلقا مطلقا ثم ماذا يشترط في الاسم الذي يكون مفعولا معه هل يشترط فيه شيء؟ أجوا نعم يشترط فيه أن يكون اسماً صريحاً فقط لماذا نقول فقط؟ يعني لا يصلح أن يكون مؤولا بالصريح ولماذا قلنا هو الاسم الصريح؟ لنخرج به ماذا؟ الفعل الفعل واقع بعد الواو المفيدة للمعية لا يمكن أن تكون مفعولا معه لأن المفعول معه لا ان يكون اسما والفعل لا يمكن أن يكون إيش مفعول معه حتى ولو وقع ماذا؟ وقع بعد الواو المفيدة المعية وقد سبق في النواصب معنا نواصب الفعل المضارع المثال لا تأكل السمكه وتشرب اللبن هذا المثال سبق معنا في نواصب المضارع وقلنا هناك في هذا المثال صور وأرجحها ثلاث صور وفيها أوجه ثلاثه لا تأكل السمكة لا تاكلي فإذن هنا مجز ولكن كسر من أجل التقاء الساكنين لا تأكل السمكة وتشرب اللبن فهنا النهي عن الجمع بينهما عن الجمع بينهما فكلمة فعل التشرب يكون منصوبا بأن بأن مضمرة جوازا كما ان قلنا لا تأكل السمكة، ولهذا قالوا هذا من حيث اللغة ومن حيث الفائدة الطبية. لا تأكل السمكاء وتشرب اللبن، يعني لا تجمع بينهما. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. ففعل تشرب كيف هو؟ هذا منصوب أمم مرتن جوزل. إن واقع في جواب ماذا؟ الناي واقع في جواب الناي. لا تأكل وقصة الناي انتقال ساكني. هذه هذا الوجه الأول. فالمضارع الثاني هو منصوب بأن مضمرة جوازن أو تقول لا تأكل السمك السمكة وتشرب اللبن فتشرب هنا مجزومة لان هذا فيه معنى التشريك يعني النهي عنه ما معنى النهي عن عنه ما معنى أما لا تأكل السمكة ولك تشرب اللبن ممكن أما إذا قال لا تأكل السمكة وتشرب وقص العائل من أجل انتقاء الساكنين اذا ما يعني الجمع بينهما نهاكا النهي عنهما معا هنا النهي عنهما معا إذا كان تأكل مجزومه وتشرب ايضا مجزومه معنى النهي عنهما أو لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب اللبن هذا يكون على إضمان مرتدى لا تأكل السمكة وأنت تشرب اللبن وأنت تشرب من اللبن معنى لا تأكل السمك ولك شرب اللبن لا تأكل سمك لكن لك شرب اللبن هذه الصور ثلاث يعني لا أريد أن اتوسع فيها لأنها سبقت وجمع هذه الصور بعضهم في بيتين إذا كنتم تستحضرون ذلك وقد طال الأمد على ذلك فقال وجزمك الفعليني نهي عنهما وجزمك الفعليني نهي عنهما ونصفك الثاني نهي عن جمعهما ورفعك الثاني وجزم الاولي للاستئناف هذا حكم العملي لمن اراد ان يرجع الى ماذا الى باب منصوبات الافعال منصوبات الفعل المضارع فالفعل الواقع بعد واو المعيه هنا هل يسمى مفعولا معه الجواب لا لأننا اشترطنا ماذا اشترطنا في المفعول معه ان يكون اسما صريحا وهذا فعل وليس اسما وان كان الواو بمعنى صاحب وان كان الواو بمعنى مع تفيد المصاحبه وان كان ولكنه ليس اسما اذا فقد الشط فنقول هذا وان كان الواو بمعنى مع لانه لا يمكن ان يكون مفعولا معه لماذا لان المفعول معه لا يكون الا اسم صريح الا اسم صريح فاذا لما قلنا الاسم الصريح خرج ماذا الفعل المضارع الفعل المضارع الواقع بعد واو المعيه واو تفيد المعيه يعني تفيد معيه ولكنه لا يقال له ايش لا يقال له مفعول معه كذلك قوله الاسم الصريح خرج ماذا خرج الجملة خرجت الجمله الواقعه بعد واو المعيه بعد دواوي المعيه نحو سرت والنهار مضيع سرت والشمس طالعه سرت والليل مظلم لانه المعيه داخل هنا على ماذا على الاسم على الجمله على الجمله فاذا دخلت على جمله لا يقال انها مفعول معه لانها يشترط في المفعول معه ان يكون اسما وهذا جمله اما الحرف فهذا يخرج من باب الاولى كما يقول فاذا قولنا هو الاسم ماذا يشترط قلنا أن يكون صريحا وقولنا هو الاسم احتراز, احتراز من المؤول بالصريح يعنيه لا يمكن أن يكون المفعول معه مؤول بالصريح وقولنا الاسم خرج الفعل إذا كان ماذا إذا إن كان بعد الواو المفيدة المعية لأنه ليس اسما وخرجت أيضا الجملة الواقعه بعد واوي المعية وخرج الحاف وهكذا إذا قوله هو الاسم هو الاسم ولذلك بعضهم عرفه قالوا هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع بعد واو بمعنى مع لبيان ذات من فعل معه الفعل يعني لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحرفه اسم فاعل مثلا سرت أنا سائر والطريقة اذا كان الفعل سرت والفاعل يعني هنا سرت اما السائر هذا اسم فاعل مثلا اذا قل لك ما هو مثال المفعول معه الذي يكون مسبقا بجمله فيها فعل كالامثله التي ذكرنا وكالأمثلة التي ذكر المصنف سرت والطريقه سرت والطريقه هذا مثال لمن للمفعول معه الذي يكون مسبقا بماذا بالفعل او بسمن فيه معنى الفعل وحروفه انا سائر والبحر انا سائر لاحظتم حد... لا هنا سائر سائر اسم فاعل سائر هنا بمعنى السير من السير وليس سائر بمعنى باقي او جميع لان هذه شيء اخر اذا كانت معنى باقي من السؤر من الصور او سائر من الصور يعني من الجميع لا هذه سائر بمعنى مشى ولذلك سائر بمعنى يسير سائر بمعنى سائر بمعنى يسير اذا حروف الاسم الفاعل هنا هي نفس حروف الفعل هي نفس حروف الفعل اذا هو عامل لفظي ولذلك احتراز من ماذا من العامل المعنوي هذا المفعول معه لا ينصبه عامل معنوي لا ينصبه عامل معنوي. إذا علمنا هذا، إذا علمنا أن المفعول معه من جملة المفاعل الفضلات وينصبه الفعل الذي قبله أو شبهه بواسطة الواو التي بمعنى مع. هل يوجد هذا السؤال؟ هل يوجد إذا علمنا هذا؟ هل يوجد في النحو مفاعل أخرى منصوبه بواسطة؟ لأن هناك مفاعل منصوب بدون واسطة. وهناك مفعول منصوب بواسطة وهو المفعول معه هل هناك مفاعل أخرى يعني تكون منصوبة بواسطة كالمفعول معه الجواب لا يوجد في النحو بتاتا المفاعل منصوبه بواسطة إلا المفعول معه والمفعول دونه هذه تنصب بالواسطة فلولا الواو ها لأن الواو هي التي توصل توصل الفعل إلى, إلى أن يعمل فيه وقد غلط من قلب أن هي التي عاملت لا لكن عندنا المفاعل التي تنصب بواسطة أو تنصب أو منصوبة كما هي المفعول معه والمفعول دونه ما هو المفعول دونه قد يقول قائل نحن نعلم مفعول به مفعول فيه مفعول مطلق مفعول لأجله مفعول مفعول مفعول معه لكن المفعول دونه ما هو؟ المفعول دونه هو الاستثناء. هو الاستثناء يسمى عندهم بالمفعول دونه بالمفعول دونه. فهذا ايضا ينصب بالواصلة. الأدوات التي سبق أن ذكرناها في باب الاستثناء. باب الاستثناء. إذا المفعول معه يحتاج لواصلة. المفعول دونه الذي هو الاستثناء يحتاج لواصلة. وغيره من المفاعل لا يحتاج لواصلة. واضح؟ والواسطه هنا الواو واما في المفعول دونه الواسطه هنا ماذا يعني ادوات الاستثناء ادوات الاستثناء اذا كان المفعول معه يحتاج الى واسطه هل يجوز لنا ان نحذف هذه الواسطه هل يجوز ان انقطع البث هل يجوز ان ماذا ان نحذف الواسطه من المفعول معه كما جاز حذف فلان التعليم في المفعول لاجله الجواب لا لا يجوز بتاتا ان نحذف هذه الواو لان الواو هنا تعنى بماذا تعنى بالصحبه بمعنى المصاحبه فقط ولذلك لا يصح اشتراكه في حكم ما قبله هذه الواو لا تشبه واو العطف لان الواو العطف قد نستغني عنها لكن واو المعيه لا نستغني عنها ولذلك هي لا تشبه واو العطف لان الواو العاطفه توجب المشاركه بين المتعاطفين في المعنى فاذا قلتم جاء زيد يعني ان كان الاول على معنى الفاعل جاء زيد وعمر وان كان ايضا على معنى المفعول به رايت زيدا وعمرا ان كان الاول على معنى الفاعل فالثاني يكون على معنى الفاعل جاء زيد وعمرو وجاء عمرو وإن كان ايضا الأول ان كان الثاني على معنى المفعول كان الأول عفوا على معنى المفعول كان الثاني مثله أيضا على معنى المفعول رأيت زيدا وعمرا زيد وعمر بخلاف المفعول معه فإنه يجاء به للمصاحبه فقط للمصاحبة فقط وهل يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله؟ في باب المفعول معه طبعا هل يجوز تقديم العامل على المفعول معه الجواب لا لماذا لماذا لا يجوز أن نقدم المفعول معه على عامله لماذا بل قال العلماء لا يجوز أن نقدمه على عامله ولا أن نقدمه على مصاحبه مصاحبه فلا يجوز أن تقول والنيل سار علي والنيل سار علي يمكن لا يمكن لأنه ليست له هذه الصلاحية وهذه القوة والنيل سار علي بخلاف المفعول به يعني بالعكس يعني تقديم المفعول به يذن بالاختصاص أو بالحص أو بغير ذلك لكن المفعول معه لا يجوز تقديمه لا يمكن أن نقول والنيل سار علي أو سار احمد أو نقول سار والنهار علي سار والنهار علي لا يمكن أبدا لماذا؟ لأن الأصل الأصل المعمول أن يتصل بعامله أصل مفعول يتصل بعامله فلذلك لا يجوز التقديم عليه لا يجوز التقديم عليه إذا لا بد أن نعلم هذا لا يمكن أن نحذف الواو ولا يمكن أن نقدم المفعول على العامل ولا أن نوسطه على صاحبه لا يجوز ابدا ليست له هذه الصلاحية مع أنه مفعول به يجوز له هذا إياك نعبده وإياك نستعلم ها قدمنا المفعول به وقد يجاء بخلافه وقد يجي المفعول قبل الفعل كما أنه يجوز أن نقدم المفعول على الفاعل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد لكن المفعول معه لا لا يتقدم ولا يتوسط ولا يحذف الواو ولا يحذف الواو ان اذا حذف الواو يعني لا نفهم معنى المصاحبة لا نفهم معنى المصاحبه واضح هذا هذا هو المفعول معه يعني يكون منصوبا لكن بشوط هل يشترط في النصب على المعيه شروط ام لا الجواب نعم النصب على المعيه هو الحكم هذا حكم الحكم الثابت للمفعول معه ولا يكون منصوبا إلا ماذا؟ كنظائره طبعا لا يكون إلا منصوبا نظائرهم المفاعل التي تقدمت كيف كانت؟ كانت منصوبة إذن نقل المفاعل منصوبة والمفعول معه يكون منصوبا أيضا ويشترطوا في النصب علمية يشترطوا فيه شروط يشترطوا فيه شروط في فيه الشروط بعضهم ذكر خمسة وبعضهم ذكر ثلاثة وبعضهم ذكر أكثر من ذلك وكلها ترجع الى ثلاثه الشرط الاول الاساسي ان يكون فضله لاحظتم لاحظتم ان يكون فضلا بصفه ان يكون فضلا والفضله بمعنى ها ان أنه يمكن ان ينعقد الكلام وتنعقد الجمله بدونه يتم المعنى بدونه مثلا الحال ممكن ان يتم المعنى بدونه المفعول به يمكن ان يتم المعنى بدونه نستغني عنه هذا لأنه فضلة لأنه إلّا يكون فضلة وجب ان يكون مع طفل على ما قبله إلّا يكون فضلة فيجب أن يكون مع على ما قبله أما الفضلة يعني شيء زائد ومنه ما يفضل في الإيمان ومنه ما يفضل من الطعام يعني شيء زائد ومنه الفضلات يعني شيء زائد يعني قد نستغني عنها لهذه الفضلات التي بقيت نستغني عنها لكن هنا لا يستغنى على ماذا على العمد لا يستغنى عنها لكن الفضلات يستغنى على الفضلات يستغنى عنها بخلاف اذا لم يكن فضلا ماذا يقول اذا لم يكن فضلا يجب ان يكون معطوفا على ما قبله مثلا تضارب ماذا يقابل الفاضل الفاضل هذا شيء اخر الفاضل شيء اخر هذا وصف الفاضل شيء اخر اما الفضل وما يفضل ما يفضل ولذلك لاحظوا إذا اذا لم يكن فضل اذا اختل هذا القيد سوف يكون ماذا سيكون واجب ان يكون معطوفا على ما قبله كما قلنا تضارب زيد وعمر وم. المضاربه هذا المثال هل يصح انعقاد الجمله بدون ذكر عمرو مستحيل لأن المضاربة داله على ماذا داله على المشاركه وهل المشاركه تصدر من واحدين ام لا بد له من ماذا من اخر المشاركه لا بد له من اخر هذا هو ولذلك اشترطوا ان يكون ايش ان يكون فضله اما اذا لم يكن فضلا وجب ان يكون معطوفا على ما له مفهوم هذا طيب الثاني ان يكون ما قبله جملة فيها فعل جمله فيها فعل او ما يشبه الفعل طبعا جملة في هذا الفعل فإن سبقوا اسم المفرد كيف يكون؟ كان معطوفا عليه كان معطوفا عليه جاء زيدون وعمر جاء زيدون وعمر لا يمكن أن تقول عمرو وعمرا تقول فعل معه لا لأنه يسبقه الفعل وإلا كان ماذا كان معطوفا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون الواو التي سبقت سبقته التي سبقته ها كيف تكون؟ تكون بمعنى معه يعني مصاحب مصاحبا له لأن المفعول معه ذكر لماذا؟ كما قال المصنف ذكر لبيان من فعل معه الفعل لبيان الذات التي فعل معه الفعل والفعل لا يصل طبعا إلى مفعول معه هذه مهمة تنبهوا لها الفعل لأنهم مختلف من الذي عامل النصب في المفعول معه ركز مع اختلفوا في العام عند المصنف أبهم ناصبه ولكن من قالوا قالوا إما أن يكون ناصبه الفعل أو ما ينبه أو, أو ما يشيه الفعل كاسم الفاعل وسلم المفعول واصبه المشبه إلى غير ذلك قالوا أما العامل المعنوي فلا كالجار المجرور والظرف لا لا بد ان يكون عاملا لفظيا فعل وما اشبه الفعل ولذلك قال لهم عامله اثنان عامله اثنان فعل او ما يشبه هذا هو الاول والثاني ما يشبه الفعل ما يشبه الفعل. اما القول بان واو المعيه هي التي عاملت النصب هذا قول قال به بعض النوحات ولكنه ضعيف تنبه لذلك عندنا قاعده انهم يقولون الفعل لا يصل إلى المفعول معه إلا بواسطة الواه هذا الذي ينبغي لم تتنبغ ما هي الفعل لا يصل إلى المفعول معه إلا بواسطة الواه لا يمكن أبدا بتاتا إلا بواسطة الواه وهذه هذه مهمة جدا الفعل لا يصل إلى المفعول معه إلا بواسطة الواو أعيدها مرة أخرى لأنها مهمة جدا الفعل لا يصل إلى المفعول معه إلا, إلا بواسطة الواو فإذا لم يكن هناك واو فلا يمكن أن يكون هناك واو مفعول معه ولذلك بعضهم لما نظر إلى أن الواو واسطة بين يعني هي التي تكون همزه واس كما يقولون قالوا بأن الوا وهي العاملة مع أن العامل الفعل أو شبه الفعل الفعل وشبه الفعل واضح؟ إن هذا هو أنهم يقولون الفعل لا يصل إلى المفعول معه إلا بواسطة الوا ولذلك أنتم إذا رجعتم إلى شروح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام تجدون أنه يقول آل اسم في تعريفه آل اسم الفضوة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف الفعل ومعنى مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف الفعل ومعنى فذكر في هذا التعريف أيضا أنه هشام ذكر شروط ثلاث. ذكر شروط ثلاثة إذ أن يكون اسما هذا ذكره في تعريفه بعد واو أريد بها التنصيص على المعية احتراز من الواو اللي هي للعطف أو لغيره مسبوق بفعل او ما فيه حروف الفعل ومعناه هذا الشرط الثالث يعني ان يكون العامل في المفعول معه الفعل او ما نابع او ما فيه حروف الفعل ومعناه ومعناه لان المفعول معه ما هو هو الاخبار عن حدث هو الاخبار عن حدث وقع مصحوبا بشيء هو الاخبار عن حدث وقع مصحوبا بشيء هذا هو المصنف هو اسم المنصوب الذي ذكر بيانا لماذا هذا هو هنا هذا الاسم الواقع بعد الواو من حيث هو اختلف العلماء في إعرابه وذكروا فيه انواع من الإعراب بعضهم قال ينقسم الى قسمين ما يجب نصبه وما يجوز فيه وجهان وما يجوز فيه وجهان بينما الذي اعجبني في هذا ابن حمد بن حمد ذكر خمسة, خمسة, خمسه أحوال خمسه احوال فقال اعلم ان الاسم هذا حفظنا يعني في الاول هذا الشرح من حاشيه خالد الازهر هذا التقسيم الذي ذكره ابن حمد اعلم ان الاسم الواقع بعد الواو من حيث هو له خمس حالات من حيث هو له خمس حالات وركزوا معي جيدا في هذه الحالات الحالة الأولى جواز العطف والنصب على المعي جواز وجهان وركزوا ليس جدا يعني بالعمل يا حسابي تستطيعون أن تحصلوا هذه الحالات الحالة الأولى ماهية جواز العطف والنصب على المعية، والمختار العطف والمختار العطف لماذا؟ والمثال هو ما ذكره المصنف جاء الأمير والجيش والجيش فيجوز في الجيش وجهان يجوز أن تقول جاء الأمير والجيش على العطف جاء الأمير وجاء الجيش ويجوز أيضا النصب جاء الأمير مصحوبا مع الجيش مصحوبا مع الجيش ولكن ما هو المختار هنا؟ ما دام يجوز فيه وجان ما هو المختار المختار الرفع لماذا المختار لا؟ الرفع لانه هو الاصل الرفع هنا هو الاصل و امكن العطف هنا بلا ضعف ابن مالك يقول و العطف يمكن بلا ضعف احق و العطف يمكن بلا ضعف احق لان العطف امكن هنا بدون ضعف لا من جهة المعنى ولا من جهة اللف لا من جهة المعنى ولا من جهة اللف ومتى كان كذلك ماذا يجوز لي كان العطف أرجح من النصر لأنه الأصل لاصالته ومنه قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة يجوز أسكن أنت وزوجك وزوجك وجهان وزوجك وجهان قال يجوز وجهان مع و... اسكن انت مع زوجك الفتح و, و... و... يعني الرف ها اسكن انت نصب الرف بسكن انت وزوجك اسكن انت وزوجك هذا هو الصحيح لانه امكن هذا العطف امكن بدون ضعف من جهتين من جهتي المعنى ومن جهتي اللفظ فمتى امكن العطف من جاءت يقدم على ماذا على المفعول معه على المفعول معه اذا جواز الوجهين والراجح والمختار ما هو الرفع الراجح والمختار الرفع لان هنا امكن بدون ضعف الصوره الثانيه عكسها جواز الوجهين عكس الصوره الاولى ماذا قلنا المختار عطف لكن هذه نقول جواز الوجهين والراجح النصب على المعين جواز الوجهين والراجح النصب على المعين لماذا رجحنا النصب لأن العطف فيه ضعف فمتى وقع الضعف يقدم لا يقدم النصب على العطف وقدم المفعولية معه على العطف أين يتجل الضعف قمت وزيدا كم يجوز في وزيدا يجوز فيه وجه تقول قمت وزيدا وقمت وزيدا لكن هو المختار هنا النصب للرفع النصب عكس الصورة الأولى ولذلك يعني اختار اختار ابن مالك ابن مالك اختار هذه الصورة والنصب مختار لضعف النسق قال النص هو المختار عند الضعف عند الضاف إذا كان العطف حرف عند الضاف ما وجه الضعف؟ ذكر العلماء أن وجه ضعف العطف أنه يلزم عليه ماذا يلزم عليه العطف على الضمير مرفوع المتصل من دون فصل وهذا ضعيف يجوز لكنه ضعيف قد إذا أردنا أن نعطف ركز مستقب إذا أردنا أن نعطف على ضمير متصل وليس هناك ماذا يلزم أن يكون هناك ضمير منفصل قمت انا وزيد قمت ها. اذن يكون هناك ضمير منفصل لانه لا يمكن أن نعطف على ماذا الظاهر على المضمار وعطف الظاهر على المضمار جائز لكنه مع الضعف لكنه مع الضاف ولذلك قلنا يجوز وجهاني والراجع ماذا النصب الصوره الثالثه وجوب النصب على المعيه وجوب النصب على المعيه ها هل يجوز الرفع لا يجوز الرفع لماذا لفساد المعنى ونحن سننظر المثال الاول الذي ذكره المصنف استوى الماء المثال الثاني عفوا استوى الماء والخشبته هل يجوز ان نقول هذا وجوب النصب لا يمكن ان نقول استوى الماء يعني الواو هنا بمعنى معه مع مع الخشب متساوية. لكن اذا قلنا استوى الماء والخشبة إذا قلنا لكني اقول أن اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول في موضعها لكني اقول هي اقول هذه اقول يعني عند اهل مصر كانوا يعرفون به أو بها ارتفاع النيل فهي ثابته فاذا قلنا استوى الماء والخشبته معنى ان الخشبة ترتفع ايضا فهذا يقتضي فساد المعنى ولذلك كان وجوب النصب وجوب النصب ولذلك قال ابن مالك في Alfiyyah والنصب ما قال والنصب إن لم يجوز العطف يجد والنصب ان لم يجوز العطف يجب هنا لا يجوز العطف اذا يجب ماذا يجب النصب يجب ماذا قلنا يجب النصب وله علاقه والنصب ان لم يجوز العطف يجب هذا هو الوجه الثالث الوجه الرابع ما يتعين فيه العطف نحو اشترك زيد وعم هذا يتعين فيه الرف فلا يجوز النصب لماذا ركز مصطفى قلنا آه... انظر الي اول انظر الاولى جواز وجهين والراجح ماذا الرفع جواز وجهين والراجح ما هو النصب آه... وجوب النصب الوجه الثالث الرفع الرابع الرابع الرفع واضح يا اوجه اربعه إذن يتعين ماذا يتعين العطف في الصوره وفي الحالة الرابعة يتعين ماذا؟ العطف مثال ذلك اشترك زيد وعمر ما. طيب قل وعمر اشترك هل يجوز نصف عمر هنا؟ لماذا؟ إذا قلنا اشترك زيد وعمر لا إذا قلنا اشترك زيد وعمر هذا هو الذي يتعين؟ لكن اذا قلنا اشترك زيد وعمرا هل يجوز النصب؟ لماذا لا؟ للاضطراف فيك لا لأن إذا قلنا وعمرا كيف يكون عمرا؟ هل هو فضل أم عمدا يكون فضل طيب يعني معناه أنه إذا صار فضل يصح الاستغناء عنها مع أن الاشتراك من الأمور النسبيه لا يمكن ابدا تقم إلا بين اثنين هل يمكن أن تشترك مع نفسك فقط هل زيد يمكن أن يشترك مع نفسه فقط بل اشتراك الأمور النسبية التي لا تقع إلا بين اثنين أو أكثر فاذا قلنا اشترك زيد وعمرا معنا أن العمرا أصبح فضلا ويمكن أن نستغي عنه فهذا ايضا يقتضي فساد المعنى يقتضي فساد المعنى ولذلك هذا القسم قالوا لم يذكره المالك لم يذكره في باب المفعول معه قالوا لماذا؟ قالوا لوضوحهم لوضوحهم لا دعي أيضا لأن هذه المسائل النسبيه التي لا تقع إلا بين اثنين أو أكثر فلا يمكن أن يكون التشارك والمشاركة إلا بين اثنين فلا يمكن أن يشارك الإنسان نفسه فاذا جعلناه فضمعنا أننا نستغي عنه ولذلك قالوا لا يجوز النصب هنا هذه الصوره الرابعه صحيح بقيت لنا صوره واحده وهي الصوره الخامسه الصوره الخامسه غريبه كيف لا يصح فيها الرفع ولا النصب كيف لا يصح فيها الرفع لا يصح فيها الرفع ولا النصب ات على المعنيه لا يصح فيها الرفع على العطف ولا يصح فيها النصب على المعنيه وطبعا من الأبيات ومن الشوائب التي يذكرها النحات علفتها تبنا وماء باردة علفتها تبنا وماء باردة ها فهناك مثلا هنا ماذا نقول لا يصح أن يكون معطوفا ماء لا يصح أن يكون معطوفا على قولنا تبنا علفتها تبنا وعلفتها ماء لأن الماء يعلف ولا يشرب ها صفا علفتها تبنا إذا قلنا علفتها ماء علفت يمكن لا يمكن لماذا لأن الماء لا يعلف إنما هو يشرب ولذلك اذا قلنا علفتها تبنا وجعلنا علفتها تبنا وجعلنا ماء المعطوفة على التبن لا يستقيم المعنى يفسد أيضا لفساد المعنى لماذا؟ لأن الماء لا يعلف وإنما يشرب. طيب هذا من حيث العبد ومن حيث المفعول معه لا يصح ان يكون مفعول معه لماذا؟ معه مصاحب له لأن الماء لا يكون مع التبني دفعة واحدة هل يمكن؟ لا يمكن الماء لا يكون مع التبني دفعة أو دفعة واحدة إذن ذاك بقي شيء آخر لا يصح العطف ولا يصح النصب على المفعولية معه ماذا بقي وجب أن يكون ماء مفعول لفعل محذوف كيف نقدره علفتها وسقيتها أي نعم علفتها تبنى وسقيتها ماء أو ناولتها ماء. وهذا أشار الى ابن مالك اين اشار عندما قال او يعتقد اضمار, إضمار عامل تصب او يعتقد اضمار عامل تصب بعضهم قال في هذا المثال يؤول علفتها بعامل يصح التسلط على التبن يصح التسلط على التبن يقول علفتها تبنا والماء يعني تناولتها قالوا بينا علفتها بينا انا علفتها بناولتها يصح يعني قلنا علفتها بمعنى ناولتها علفا وناولتها معا المناوله تشملهما فيكون العطف بعاملين بعامل يصح ماذا ان يصدق على العلف وعلى الشرب وحينئذ نحتاج الى حذف لا نحتاج الى الى حذف لان القاعده المعلومه انهم يقولون الكلام اذا دار بين الحذف وعمليه ووعدنه فعدم الحذف أولى فعدم الحذف أولى ولذلك كلام عربي جئ الإيجاز مهما كان مختصرا موجزا يؤدي المعنى أفضل من كونه طويلا يؤدي المعنى ولكنه الطويل قل أي نعم إذننا طلّا وكفى افضل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ماذا جوامع الكريم جوانع الكريم هذا فيما يتعلق بالمفعول معه ثم ختم المصنف رحمه الله بعد ان ذكر المفعول معه قال واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها هذا منها التمن خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها ماذا وقع لهم فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات فلا داعي للكرياء يعني ما سبق في المنفوعات يكفي ثم قال وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك وكذلك التوابع طبعا خبر كان المنصوب واسم ان المنصوب هذه من المنصوبات وهذه كلها تقدمت كان الله غفورا رحيما ان الله غفور رحيم ان هذه تقدمت فلا داعي الان للكلام الكلام لأن القصد من هذه المقدمات الاختصار الاختصار ولذلك يختصر المت ولكن الأستاذ هو الذي يبين ويزيد كما قال هو الذي يبين ثم التوابع التوابع التي سبق ان ذكرنا بانها مجموعة في قولهم نبت دقه وإذا وردت التوابع كذا وردت كيف كيف نرطبها كيف نرطبها نقدم النعت ثم عطف البدن ثم التوكيد ثم البدن ثم عطف النسق إذا وردت مجموعة ترتبها كذا على هذا الرمز الذي ذكرت لكم سابقا نبت دق نبت يعني النوم ما هو النعت, النعت. الباء ما هو بيان. عطف البيان التامة هي التوكيد الدال ما هو رمز للبدل بقي عطف النسق القف عطف النسق فتكون هكذا بهذا الترطيل هذا الترطيل والإعراب واضح سيرته والطريقة سيرته والطريقة جاء الأمير والجيش جاء فعماض من يعني فتح لا محل له من الإعراب يعني فعماض لا محل له من الإعراب إلا إذا كان فعل شرطين أو جواب شرطين هذا من المستثنيات أنه يكون له محلول للإعرام الأمير فاعل مرفوع الضمضاير في آخره والجيش الواو الواو ان الواو الفعل لا يستطيع أن يصل إلى المفعول معه إلا بواسطة الواو ثم قال والجيش مفعول معه أي مصحوبا مفعول معه ثم قال باب المخفوضات باب المخفوضات الاسماء ونقف هنا وغدا إن شاء الله نختم هذه المقدمة ثم بإذن الله عز وجل نتواصل معكم في بعض المنظومات او بعض المتون التي نتفق عليها ولا ننسى درس البخاري قد وقفنا على بعض الأبواب من كتاب الجنابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته